الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاةً وسلاماً دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أحبتي في الله من رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لم يتركهم سدى ولكن بفضله وكرمه ورحمته أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليكونوا على بينة من أمرهم ليحيى من هي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهما النجاء في الدنيا والآخرة قال نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله من تمسك بكتاب الله عز وجل أنجاه الله عز وجل من الفتن في الدنيا والآخرة فكما أن نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ليأتي على الناس زمانٌ إلا والذي بعده شر منه فكما أن الفتن تزداد يجب المؤمنين أن يزداد تمسكا بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعنا اليوم آيات من كتاب الله عز وجل نتدارسها ونتدبر ما فيها من معاني على الله عز وجل أن يرفعنا بها في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانه وتعالى آيات في مقدمة سورة مريم هذه السورة العظيمة السورة المكية التي هي من العتاق الأول, الأول أي من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة سورة مريم التي جاءت في ترتيب المصحف بعد سورة الكهف وفي ختام سورة الكهف بعد أن أخبرنا الله عز وجل بقصص عجيبة أربع قصص لم تذكر إلا في سورة الكهف ويتعجب الإنسان مع كل قصة من قدرة الله عز وجل وهيمنته سبحانه وتعالى وعلمه وملكه سبحانه وتعالى ثم يخبرنا الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات رب لا تتعجب من قدرة الله كلمات الله عز وجل لا تنتهي فما أنت في سورة الكهف من آيات هو قطرة من بحر قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعجب كلمات الله عز وجل القدرية التي يغير بها الأشياء بكلمة كل وكلمات الله الشرعية كلامه المنزل سبحانه وتعالى لا ينفد أبدا فكلمات سورة مريم لتخبرنا عن كلماته القدرية عن كلماته الكونية كذلك قال ربك كذلك قال ربك قول الله بك يغير الأقدار فاستجلاب الكلمات الكونية يكون بالدعاء ففي مقدمة مريم قوله سبحانه ولم أكن بدعائك رب شقيا وفي مقدمة طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في مقدمة مريم نفي الشقاء بالدعاء وفي مقدمة طاها التي بعد سورة مريم نفي الشقاء بالقرآن وكلاهما من كلمات الله فتستجلب الكلمات الكونية بالدعاء إذا أردت تغييرا في حياتك وأن يقول الله عز وجل لشيء كن في حياتك ويتغير فبالدعاء وإذا أردت ملازمة أوامر الله عز وجل لتكون وليا من أوليائه فتنال والمحبة منه سبحانه وتعالى فالتزم القرآن فلا شقاء بالقرآن وبالدعاء لتخبرنا أن كلمات الله عز وجل لا تنفد وكلمات الله نوعين كلمات كونية قدرية تستجلب بالدعاء هذه ذكرت في مريم وكلمات الله شرية هذه ذكرت في طاها فبدأت سورة مريم بقوله سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صار أكثر صورة في القرآن بدأت بذكر الحروف المقطعة لأن صورة الشورة وهي خمس حروف مقطعة أيضا لكن في آيتين حاميم عين سيم قاف هذه التي تفردت بها هذه الصورة تدل على سر في هذه الزورة فلو أن الحروف للتحدي فهنا أعظم تحدي ولو أن للحروف أسرار فهنا أعظم الأسرار ولو أن للحروف دلالة ولو أن للحروف دلالة على صفاته وقدرته وعظمته فهنا أعظم الصفات وقدرته سبحانه المطلقة هذه الصورة العجيبة ذك رحمة ربك عبده زكريا بعدما تقرأ الخمس حروف يا ترى ماذا سنرى في هذه الصورة يا ترى ماذا سنشاهد في هذه الصورة ماذا سنستمع في هذه الصورة يخبرك الله هنا في هذه الصورة تحديدا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا هنا رحمة الله تنال زكريا إذا أردت أن تتعلم وأن تبصر وأن تشاهد كيف تغير رعبات من الله حياة إسان فترة مصر. هذه إذا بسيد ودعاء يغير مجرأ هذه السورة إذا أردت أن تلع قلبك يجيب هذه السورة ذكر رحمة ربك ذكر لرحمة تنزل على عبد تغير من هالك هنا تضرر هنا الرعاء هنا تدرر هنا خشرة يعرضها الله لنا منها والصرفين بين عبد المسيين يعرض الله عليها منها معلم. هكذا تكون الظروات هكذا تكون الضعوات هكذا ولم أكن الدعاء إلى ربش شقية وإني خفت الموالي خالف على الدين هكذا تكون الهروم فإذا كان هذا الدعاء وهذا الهم وهذه الخلوة في حياتك فهكذا تكون الإجابة كذلك قال ربه هل عليها يذكره الله عز وجل لنا لخلوة عبده في سيده لإعلاقة خاصة إذ نادى ربه ربه هو لإعلاقة خاصة لا يعلمها أحد يبرزه الله لنا لنتعلم لنوقع أن رحمات الله عز وجل لا تنتهي وأنها تستجلب بالدعاء بالتبرع في عدن ذكر رحمتي هنا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده يقول ذكر رحمة ربك لزكريا لكن لأنه كان عبداً أطرق لعبده رحمة لأنه كان عبداً أطرق لعبده رحمة الحمد لله الذي أنزل السورة التي قبلها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والسورة التي بعدها مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا لما حقق العبودية نال شرف الكتاب صلى الله عليه وسلم وما لما حقق العبودية نال شرف الرحمة زكريا عليه وعلى نبينا أبضل الصلاة والتام والتسليم ذكر رحمة ربك عبده زكريا للغة سوريا زكريا من الذكر من كثرة الذكر في بعض التناسب دائما بين الاسم والمسمى فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمده الله عز وجل فهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد صلى الله عليه وسلم وهو يرفع لواء الفناء الحمد وهو محمد يرفع لواء الحمد يوم القيامة ويحيى الذي معنا في السورة يوم مات شهيدا فنال الحياة الحقيقية فسمي يحيى لأنه فعل مرار يحيى حياة مستمرة حياة الشهيد فقية أيضا لزكريا سمي زكريا لكثرة ذكره لله كان كثير لذكر ودعاه حتى حينما امتنع لسانه بأمر من الله عن الكلام لم يتوقف هذا اللسان عن الذكر حينما انطلب آية وقال ربو ججع الليالة قال, قال آية كألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ملع الله لسانه من كل كلام إلا من ذكره لم يحرمه هذه الطاعة التي طالما عاش عليها وسمي بها ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذه الياء كما في قراءة طول الذكر وكفرة الفناء وكفرة الدعاء من أين تبدأ القصة في السورة؟ في السورة حروف مقطعة إذن تدخل وأنت تتحسس هذه الصورة مختلفة خمس حروف مقطعة صورة مختلفة ماذا سترى يخبرك الله استعد في هذه الصورة رحمة تنزل على العباد متى تبدأ القصة إذ نادى إذ أي لحظة إذ في القرآن لها شأن ولها دلالة تبدأ بها أحداث هامة بدأ الله عز وجل أي إنسان حينما يستجمع حينما يستجمع الإنسان اليقين والخلوة ويتواجه كله لله ويتضرع وينالي هذه لحظة تغيير هذه لحظة يتمناها أي إنسان هذه لحظة لكن أحمل هم الدعاء المحقيقة بهذه الصورة حينما تتحقق صورة الدعاء بهذا الوضع لابد أن تكون مستبشرة لابد أن تكون على يقين من إجابة أدعو الله وأنت وفلحا وأنتم موقنون أي وأنتم في حال من اليقين لإجابة الله لكم إذ نادى النداء في إنسان بيجأب في إنسان بيهدف في إنسان بيصنع لكن القبوية ليست في الصوت النداء الخفية القبوية ليست في الصوت القبوية في النفس التي تشترك إلى ربها التي هي في حالك التي لو وصل إليها الإنسان من جؤاله من نفسه وصواه من قلبه فيبشر برحمة الله إذ نادى. العلاقه الخاصه بينه وبين سيده في علاقه لا توصف ليست كاي علاقه ليست كمملوك مع سيده او ابن مع ابيه او ابن مع امه او اخ مع اخيه علاقه لا توصف بين العبد وربه يحب الله أن تناديه أن تدعوه أن تجعر إليه يحب الله ذلك يحب أن يعطيك الله يريد أن يتوب عليك يريد أن يعطيك إذ نادى ربه نداء خفية خلوة قيل لأجل الإخلاص أو لأجل أنه مهدي بنداء فيه يقين لا يستطيع الناس أن يتحملوا هذا الدعاء الناس ما تفهمش يعنين واحد كبير وأنا العرف منه وزوجته عاقة وهي شابة فكيف إذا كذبت ويدعو بهذا الدعاء لا يفهمون هذا المؤمن له علاقة خاص مع مولاها العبد الحقيقي الذي ينصر دين الله الذي يعبد الله الذي يدعو إلى الله له علاقات خاصة عرضه بل لو أن العاملين لدين الله المجاهدين في سبيل الله الذين يعبدون الله ويوصرون دينه لو أنهم تحدثوا بما بينهم وبين الله لفتتن الناس الناس لا يتصورون هناك علاقات خاصة ومعاملات خاصة بين هؤلاء وبين أموهم لما تعجبت زوجة إبراه قالوا تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أهل بيت النبوة فمما تتعجبين نهو حميد أن يحمد أفعالكم يشكر أفعالكم أنتم قدمتم لكم علاقات خاصة بينكم وبين الله لكم معاملات خاصة كم من دعاء ونداء خفي أجابه الله بين أجاب الله هو عليه هاي نداء خفية إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي أنا مليش غيرك إلى من أتجه أنت ربي نعم كعليك ربي إني يؤكد لأنه يعيش هذه الأحوات هو يعيش هذا الهم إني وهن العظم مني والشع رقص شيئا ولكن فقدت قوه جسدي ولم افقد سلاح دعائي ان وهن العظم مني تركن العظم ووهن واشتعل وسي بالشين غصب العلم ولكن امن كنت هذا السلاح الذي هذا السلاح الذي لا يضعه مع الزمان إني واهل عنه مني واشتعر الرأس شيبة ولم أكن بدعاء ربي شقيا هذا لا يؤثر على قوة الدعاء طالما عودتني الإجابة طالما عودتني الرضا أن ترضي لم أكن بدعائك ربي شقيا قال لم أشقى أبداً بدعائك حتى وإن لم تعطل لما موصل هذا في الدعاء ومتوجه إليك بالدعاء مم. حتى لو طلب الله تغضم الحناش أنا تنزل علي الرضا ولما أكون بدعائك ربي الشقية الشقاء أمر نفسي يعني ممكن يكون واحد بدنياً مش لأعمال لكن في شقاء فالعينة لله يعني وظيفة كويسة وفلوس وسوجة وأولاد ومهد وعيش في شقاء ذهب الشقاء مش بمنضرب تغير الأحوال الخارجية أبدا بتغير الأحوال الداخلية أولا هذه لا يقدر عليه من الله وأنه هو أدخل أبدا هو وحده سبحانه وتعالى ولم تكن بدعائك أبدا ولم أكن بدعايك ربي شقيه لم أشق أبدا بدعايك وكيف أشقى وأنا فتمكنهم وكيف أشقى وأنت تبلغ القلوب وكيف أشقى وأنت تبلغ الأرزام الكوم كورك 걸ك ملك كيف أشقى وأنا عبدك وكيف أشقى ولم أكن بدعائك ربي شقيه هذه مقدمة شك فيها وفقره إلى مولاه ثم أثنى على مولاه أنه دادما يرضي يستجرب العطا فن الدعاء ثم بدأ يقص همومه مطلع شطاق بدأ يقص همومه اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكل بدعائك رب شقيه واني خفت المواليه من ورائي وكانت امرااتي عن يا رب انا على الدين وفي هذه الفتره بدل كثير من علماء بني اسرائيل بدلوا وغيروا وفوتن الله لهم عمر ديني فكان زكريه عليه السلام يشفر بالوحدة اقترب عجب وهو ينظر في أمور الذين يحملون الدين لا يرى فيهم من يصبح من سيحمل الدين من بعده هكذا يفكر الأولياء هكذا يفكر الطائعون من سيحمل الدين من بعده قال ما تعمدون من بعدي كما قال يعقل يسأل ويطمئن على الدين قبل أن يطمئن على أولاده على ماله يطمئن على الدين ما الذي سيحمل الدين لأنه يحمل الدين في حياته فيخشى عليه بعد موته الذي لا يحمل الدين أصلا في حياته لا ينشغل به بعد موته وإني يؤكد وإني خفتو من يا رب أنا خائف على الدين أنا شخيح على نفسنا مش خيح على زوبة العقب أنا خايف على دين أني خيفت الموالي من ورائق��고 ولا أكثر إلا أن أربي أنا بنفسي أن أربي أنا بنفسي ولكن وكانت امرأتي عقدة أني خيفت الموالي من ورائق وكانت امرأتي عقود تتحلص هيدف فهاما ليس لا أملك شيئا خلاص قيل كان عمره خمسة وتسعين سنة هب لي لا أستحقها هب لي من لدنك ليس أسباب مقودة ولي ليه يارثني ويارث من أهل العقوب يارث الحكمة يارث الوحن يارث الدين الأنبياء لا يورثون دينارا ونادرهما دي الأنبياء مش مشغولين بالدنيا لكن العلم فالعلماء وراثات الأنبياء أي ورثوا ما عندهم من علم ليثني العلم مش بس العلم اللي عنده والعلم اللي كل اللي موجود عنده علم عشان قضية اللي بيعشت عصر يارثني وإنث من آل يعقوم وطالما هيارث هيبتل طالما يلث ويطبق ويبتلى واجعله ربي رضيا يرضى وابتلي فعلا ابتلي بالقتل نال الشهادة واجعله ربي رضيا قيل رضيا أن يرضى عنه أو رضيا ترضى أنت وهي متنازلة رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضو واجعله ربي رضيا طالما سيرث إذن سيعمل إذن سيبتلى لكن هناك من يرث ويران فخلف من بعدهم خلف وادث الكتاب يأخذون عرف هذا الأن يرم الكتاب خلفوا الأن ويقولون أسيوه فارود لكن وراثة الأنبياء لذلك الفارف. يا يحيان أنت ورثت الكتاب يا يحيان خذ الكتاب من قوة للتطبيق إن اصطفيتك على الناس كما قال الله لموسى برسالاته وبكلامه فخذ ما أتيتك تشريفي عقوب وتكليف فخذ ما أتيتك يا مريا إن الله اصطفائك وطهرك واصطفائك على النساء العالمين يا مريا وكنوتي التشريف بعد وتكليف فلما قال يارثني ويلث من آل لا للشرى لا للمباءة شلوه نبي أبدا لنصرة الدين ويعلم أنه في هذا الوقت المليء بالفساد والتبديل والتغيير والتحريف إذا جاء من الدين أنه سيبتلى فاجعله يا رب يرضى ويصبر واجعله رب رضيا <تصفيق> لم ينتهي من الدعاء إلا وجاءت الإجابة إنا أبشرك بغلاب الله في سورة ألي عمران فندته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرب نزلت الإجابة وهو يعبد وهو في المحرام انظروا أين تتنزل الإجابة في المحرام المحرام أي مكان العبادة وقل سمع محراما لأنه يحارب الشيطان ويحارب أواه يحارب في هذا المكان الشيطان ويحارب أواه فرادته الملائكة وهو قال يصلي فيه حق الله تضعب عليه بث همومه في علاقة الناس هذا هم يرضى الله هذا أمر يحبه الله إنه يخاف عليه يا زكريه إنا نبشر مباشرة إنا بنون العظمة والتوكيد إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا حينما تتأمل سيدنا زكريه كان عايز حد يشيل الدين من بعده سنين لكن الله قدر في سابق قرئ سبحانه وتعالى ان الله ساده ناسس قطه لان من موري وجود سيدنا عيسى عليه السلام اللي اللي هذا هذه السيره وهذا التاريخ يتعجب يعني ربنا سبحانه وتعالى ادله يحكي عشان يموت مش عشان يعيش وكانه جاء لاجابه دعائه وفقط كان الله عز وجل اعطى ذكر اعطاه اجابه الدعاء لكن خلاص امور صدقت بين الحجر وان بلشوا بلشوا شويه يحتاجون الى معجزه اخرى وميعرفوش الكلام تجون إلى معجزة فبعث الله عز وجل عيسى عليه السلام من مرض فحينما تتعجب حينما تقرأ هذه الهات تتعجب من رحمة الله بعبده ربنا رضا ربنا أرضاك طلب ولد فأعطاه الله ولد سبحان الله لا لا تتوقف عن الدعاء إن نبشرك بغلام السم حتى لم يجع عليه كفة الاسم الموضوع خلصان مترتب اسمه يحيا وفيه إشارة إلى موته شهيدة سيران الحققية اسمه يحيا لم نجع لهم سملي قيل اسم وقيل في الأخلاق اي مماثل لنجع لن له مماثل في كل اللي موجودين في ايام سيدنا زكريا سيكون مجددا في الاخلاق لنجع لن له من قبل سني بعد هذا الدعاء وهذه الاجابه تفاجا ان زكريا عليه السلام تعجب هذا وساذكره بعد جلسه استراحه ان شاء الله وستر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه معده محمد صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل الإنسان ليبتريه هل سيطيع الله عز وجل أم يعرض وخلقت الجن والإنساء الله يعبده فيمر الإنسان بابتلاءاته الكفيرة لكن من رحمة الله به أن أنزل له القرآن وحفظ له القرآن من فيعول الإنسان إلى القرآن ليجد في القرآن عزام وسلوان ويمتعد بالقرآن عن الشقاء حينما يقرأ الإنسان هذه الآيات أو غيرها من الآيات يمتلل قلبه باليقين حينما يقرأ الإنسان هذه الآيات يوقن بلطف الله وبحكمته في تبييره لأقدام ويوقن أن كل شيء بقدر وبلطف وبحكمة وبرحمة منه سبحانه وتعالى فلا ييأس ولا يقنط ويمتلع قلبه بالأمل ويندفع إلى العمل هكذا يكون تكثير القرآن ويتعجب الإنسان كيف يستطيع أحد من الناس أن يتعد عن القرآن في خضم هذه البنات يتعجب تخير الأرض وانتظر الماء كادت أن تموت عرشاً وتجسس فينزل عليها الماء وتهتز وتربو وتخفح بالماء ثم هذه الأرض تنظر وتعجباً إلى أرض أخرى وتعرض عن الماء هذه الأرض التي تهتزت فرحاً ونمت بالماء تتعجب بالأرض أخرى وتعرض عنها كيف تستطيع هذه الأرض أن تعيش؟ الطفل الرضيع الذي يحتاج إلى تفدي أمه ويرضع في تفدي أمه يتعجب بالطفل الرضيع آخر يهرب عن هذا الكذار القلب الذي ينزل عليه القرآن ويحيى في هذا القرآن يتعجب من قلوب قصد وافتعدت عن كلام ربها كيف تعيش هذه القلوب في هذه بعيدا عن كلام ربها لابد من عوذة لكتاب الله يليهين بالقرآن بعد أن طال العهد والأبد بقلوبنا بعيدا عن كلام الله سبحانه وتعالى فطال عليهم الأبد فقست طول الأبد بالبعد عن كتاب الله يؤدي إلى قسوة القلوب فلم يعد القلب يستطيع أن يتخير إلى قدرة الله لأنه عن هذا الكلام ولن يجب أن هذا الكلام أبدا مثل كلام الله سبحانه وتعالى فلعوا إلى القصة في مرة ترد وحتى لا أطلل عليكم فأما بشره الله عز وجل إنه أبشرك اسمه يحيا لم في القاسم السمية قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقال لغت من الكبن عتية أنا كبير وزكتي حتى لو هي صغيرة عاقر وهي كبيرة السنة كيف يا تعجب المفسرون كيف طلب وتعجب كيف سأله ثم سساهل كيف زكريا في سورة آل عمران لما من الله عز وجل عليه وقعت القرعة عليه ليكون هو الذي يكفل مريم وكفلها زكريا اقراد حفظ وكفلها زكريا اي ان الله هو الذي منن بالقرعه بمريم على زكريا وكفلها الله لزكريا شوف, شوف ترتيب الاحداث برايه عمران ايه هم قلت لك في بطل محرر زوجها توفى وبعدين ابرت مريم للطاء فلا بد يكفلها احد عمل اللي يكفلها تقع القرعه على زكريا ترتيب ربنا للأحداث عشان سيدة زكريا وهو قوله لها يدخل عليها كلما دخل عليها زكريا المحرابة أيضا المحرابة كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقا قال يا مرم أن أنت هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يجاب بغير حساب الله احدث ان القرعه طقع على سيدنا زكريا عشان يشوف الرزق عشان يدعي تشوف الرزق حييه شفت ترتيب الاقدار لطف اللام فلما راى ان الله يرزق ويشؤ بغير حساب من غير ما تقعد تحسبها وازاي وكبير وصغير وعقل وما فيش سينفع بدون انك تنسى سبات مرة أشكالية تواجه المؤمن أثناء الدعاء تكفلت الحسابات والخاشر للناس حينما يستطيع الإنسان أن يخلو بربه وابتعد عن معايير الناس طريق التفكير عند الناس يجعل يراه يراه. الإنسان يجعل إنسان يبتلي بمرض السرطان صلى الله عليه وسلم كل المسلمين حينما يدعو لله بالدعاء أن يستغرب لك يا حيامة وصب أي مرض عند مثلا بل ويدعو الله لا استفعى سبحان الله يعني أن يشوي الله عز وجل بل من السرطان كله هو عليها لذلك في السورة أن يرزق زكريا وزوجته هم الكبر ليحيى قال هو عليها أن يرزق سهلاً سهلاً ودي أسهل ودي أصعب كله لي يريد سبحانه وتعالى كله سهلاً على ربنا وعليه مقطة هو علي الوحدة وفحانة فلما تقعد عن طريق تفكير الناس وتخلوا بربك توفر اليقين فينا هناك في هذه اللحظات حينما رأى بعينه يقيناً دعا لما وعند يفكروا إزاي والناس لما انشغل للأسباب قال أن هكذا الإنسان لما يبتعد عن الأسباب والناس حينما يدعو يكون على خير حينما ينشغل بكثرة الأسباب يتعج ذلك نصيحة أما بالدعاء وأنت تدعو لا تنشغل بأن لا تنشغل كيف لا تنشغل تنشغل بقدرته فقط ما لكش دعوه على التعامل الزيال ما لكش دعوه لما تحصل ما, ما حصلتش انت موقي كما قال ابن عين ولم أكن بدعائك رب شقية أيوة إلا متعطين لكن وأنت تدعو لابد أن تكون على يقين ما لم تدعو بإذن أو قطعة راحب أو تتعادل بدعائك لابد أن تكون على يقين ذلك سيدنا زكالية أنا عمران هناك دعا زكالية رب. قال رب همني من لدك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فلدته الملائكة وقائم نصلي بالمحرام أن الله يمجشونك يحيى مصدقا بكلمة منه كلمة منه وسيدنا قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عقب أعد يحكي الأسباب والمشاكل لما تنشغل بالأسباب والتفاصيل تجب تستبعد أحيان ما تنسى هذه الأشياء لا تنشغل بكثير من التفاصيل أجاء دعاء أما تدعي ما تنشغلش بتفاصيل مشكلة الله يعلم تنهيل واحدة في سجود في قيام حي. يعلم الله به مشكلتك ويحلها لك قد رأى تقلل لن يذكر ماذا يريد صلى الله عليه وسلم كما يقلل وجاره السماء بالتعرب لا بالطلب. الكريم الملك يعطيك بمدرد ان تتعرب حتى لو مطلبشش. يعطيك. قد نرى تقلب وجيك في سماء. مجرد اللي بيقلب وجاهه في السماء. مطلبش. فلا نولي انك قبل تنترقوها. بعض. هكذا الكريم سبحانه. يعطيك بمجرد ان تتعرب. فما بالك لو طلبت والحت وتسللت وكررت ولم تيأس ولم, ولم تعجل يا ولا تقول دعوه دعوه على الارض والسجدين النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كل دعوه تدعوها بتلال عليها اجر اما ان تعجل لك في الدنيا او يوفى عنك من الايه كل دعوة مدعوها يأخذها في الدنيا يحيصف عني بلاء في حيات عبر ربنا يصرف عني حاجة او كنت أوصف بلاء ربنا يصرف عني أو تصرخ بي في الأخيرة وفاجأ في الميزان بحسنات لا هذا تعلم الصحابة قالوا إذا نكسب نحن قد قال الله أكثر عطاء ربنا لا ينتهي ما نفيدت كلماته وهذه الأمور تحل لكلمات والكلمات لا تنفذت زيك لما تعجب جبري قال له كذلك قال, قال ربك هو علي هيا الموضوع لكلمة كن إنما هو ضرب شيئاً أن يقول بس والكلمات لا تنفذت لا تنفذي أن يقوله كن فيكون امتفالاً قال كذلك قال ربك هو علي هيد وإذا أردت أن تتفكر وأن تزداد يقينا وقد خلقتك من قبل ولم تكش دي مش أول مرة دي مش حاجة عجيبة. كما قلت في سورة الكهف أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب ده ولا حاجة في آيات ربنا إيه يعني أن ربنا يليمه ويخلي الشمس والأرض ويقلبهم ذات الأمين ده ولا شيء فلو اللوم من هو التي تنزل الله هذه الرحمة التي تنزلت عقلي تحدث لحظياً مش يومياً ده تحدث ده لحظياً في كل رحمة كلمة كل يوم يشبعنا 4 ساعة أي في كل رحمة يوم, يوم أقل واحدة زمانية تمر على الإنسان في الكون يحدث حدث ضخم يوصر مضوح من يجمع ريضاً يقسم دوالماً يرزقنا بناتناً هو لن لاقوا ربهم جميعا ايات تمر في الكون الا وحدت بوحدس بتدبير منه فعلام العجب علام العجب هذا مجرد ذكر لرحمه صلى على عبد من عباده ذكر رحمه ربك تعالى ذكره فعلام العجب خير النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا هذه اياته في ويريد أن ينصر وليس سماعه أتباع وينظر إلى عمه هذا وعم هذا هذا يكفر ولا يؤذي وهذا يكفر ويؤذيه وليس معه أحد ينصره في أول دعوه ويقرأ هذه السورة يوقن أن الله قادر أن يبعث لهذا الدين من ينصره يمتلئ قلب المؤمن قلب المؤمن باليقين هذه آيات هذه آيات كل انسان بيستفيد منها على حسب مشاكله الذي ينتظر ولده يجد فيها البشره الذي ينتظر عونه والمدد يجد البشره الذي يريد شيئا يستعظمه يجد فيها البشره هكذا القران كل من اقطن عليه اعطاه هكذا كلام الله اسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل اللهم اجب لنا دعواتنا اللهم اجب لنا دعواتنا اللهم اجعلنا ممن يدركنا ليل و طواف اللهم اجعلنا اليك يا لك ذاكرين عليك متوكلين اليك وهنا وليبي رب العالمين اللهم تقبل توبتنا واغفر ذنوبنا واجبر دعواتنا واجبر دعواتنا يا رب العالمين, وأجل دعوتنا. وأجل دعوتنا يا العالمين. اللهم اشف مرضانا و مرضى المسلمين Yes, <laughs> sir.